لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الصيام جنة برنامج على امواج اذاعه غردايه من اعداد وتقديم الاستاذ فاضل ناصر بسم الله على الله عشمنا فرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في العدد الثاني من برنامج الصيام جنة في هذا الموسم هذه الشبكة الرمضانية هل وصلتك اخي الصائم هدايا رب العالمين لك هدايا من الرب للصائمين الهدية الأولى إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الخلوف او الخلوف بضم الخاء أو فتحها هو تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام وهي رائحة مستكرهه عند الناس ولكنها محببة عند الله سبحانه وتعالى إنها هدية, هدية من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبِّكُمْ وجنة, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمَتَّقِينَ الهدية الثانية إن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا والاستغفار هو طلب المغفرة وهي ستر الدنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها أخي أخي الصائم أشعر بها أشعر بأن هناك ملائكة هذه الملائكة يستغفرون لنا للصائمين يطلبون من المولى عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة ويتجاوز عنها هدية ثمينة وغالية محب الأكل ومحب النوم عاجزون عن القيام بأعمال كبيرة هذا القول يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ما سمعناه الآن ستصلنا الهدية الثالثة سنصل إليها نحن بالفعل بمرضات الله عز وجل نصل نحن إلى هذه الهدية الهدية الثالثة إن الله يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤون والأذى ويصير إليك تخيلوا معي تخيلوا هذه الهدية الهدية الثمينة التي أعدها لنا المولى عدها للصائمين الصيام تعليم للصبر الصيام يعود على النظام وحب العدل والمساوات. الصيام تكفير للذنوب الصيام تحصيل للثواب الجديل الصيام صحة للبدن وبلوغ للتقوى بلوغ التقوى بلوغ التقوى يصل يوصلنا إلى الهدية الرابعة التقوى مناخها جوها ملائم في رمضان لأن مرضة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتطبيط عن الخير وهذا هو وهذا من معونة الله لنا معونة الله للصائمين أن حبس عنهم عدوهم هدية ممتازة هدية هدية لا يمكن تقديرها بثمن هذه الهدية توفر لنا جو العمل جو الطاعة جو اكتساب الحسنات حتى نكون من المقبولين ومن عتقاء هذا الشهر الكريم ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق واجداح زورق عمري الموج والغرق ولفني الصمت حتى كاد يسحقني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 إحساس بسكون النفس المغارة بالسوء وكسر شهواتها هنا لإحساس بصفاء القلب عن الكذب حتى متى يا قلب تغشى معذبون الصيام جنة جنة من النار الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال جنة وحصن حصين من النار الصيام جنة لا ما لم يخرقها ما لم نخرقها بالغيبة والجنة بضم الجيم الوقاية والستر معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات جنة أي سترة سترة يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص توابه ومعناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفترت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الضم وتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل يا واسع الفضل ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيبا الصيام جنة قوله فلا يرفض والمراد بالرفض هنا وهو بفتح الراء والفاء الرفض الكلام الفاحش وهو يطلق على هذا وأيضا على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها وقوله لا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل, الجه أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك أي النرفزة وكل هذه الأشياء التي لا نراها أو الأشياء التي نراها في واقعنا من سياح، من نرفزة، من قلق هذه الأشياء يطفئها قولنا إن صائم واعتبار الصيام جنة الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك يقول اللهم أطعم من أطعمني وسق من سقاني وقوله وان امرؤ قاتله أو شاتمه وفي روايه فان سابه أحد أو قاتله وان شتمه إنسان فلا يكلمه فان سابه أحد أو مراه أي له فان سابك أحد فقل اني صائم إني صائم وإن كنت قائما فاجلس فإن جهل أو جهل على أحدكم جاهل فهو هو صائم وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، واتفقت الروايات كلها على أنه يقول اني صائم ومنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اختصر على مرة واحدة أي إن تهيأ أحد لمقاتلتك أو مشاتمتك وما أكثرهم في زماننا فلنقل ولنردد اني صائم والمراد بقوله قاتله شاتمه لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب. ويؤيده ما ذكرنا من الالفاظ المختلفة فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله اني صائم إني صائم تشتاق لا لا لا لا والصيام جنة في قوله والذي نفسي بيده أقسم على ذلك تأكيدا قوله لخلوف واتفق جميع المفسرين على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم عندنا نحن البشر أي يقرب إلينا أكثر من تقريب المسك إليكم وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك إن, خلوف إن الخلوف أعظم من دم الشهادة لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك والخلوف وصف بأنه أطيب ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل ذلك كله فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه قوله لا يترك قوله يترك شرابه وطعامه وشهوته من أجل لا شك لا شك أن من لم يعرض في خاطره شهوة شيء من الأشياء طول النهار إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك فجاهد نفسه في تركه فالمراد بالشهوة في حديث الشراب والطعام وغيرها ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون ذلك خلال فترة الصيام فالصيام جنة ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا عشناها ورددنا في كل موقف يكون فيه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 الصيام جنة لجام للمتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين وإلى همسات الصائم همسات الصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات الصائمين انعدام العطاء في المجتمع هذا المرض الذي انتشر انعدام العطاء الفكري أو العطاء المادي أو جميع أنواع العطاءات ظهر مكانه الحرص المرضي على جميع الممتلكات الشخصية والنتائجه ظهرت في المجتمع مجتمع أغنيائه بخلاء وفقراء حاقدين على ميل لانتشار السرقة بكل أشكالها يعالج الصيام أو يعالج رمضان هذا المرض عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقات وعن طريق الترابط والتزاور وإطعام الطعام سواء للفقراء أو للمساكين السخاء الذي نراه اليوم يجب أن يستمر مدى العام حتى نستطيع أن ننشر في هذا المجتمع في هذا المجتمع المسلم ننتشر العطاء بجميع أنواعه وتختفي ويختفي الحرص يختفي الحرص على الأشياء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 من الأشياء التي تشارت في مجتمعنا أيضا غياب التماسك الاجتماعي رغم ما نراه من مظاهر الإطعام ومظاهر التجمعات ومظاهر الصرف المادي ولكن, ولكن هناك غياب فعلي للتماسك الاجتماعي العلاج الرمضاني لهذا المرض يكون عن طريق حث المسلم على مساعدة الفقير والمحتاج والوقوف بجانبه ورصد أغلى الجوائز في الدنيا والآخرة وإليك عين من هذه الجوائز على سبيل المثال الحصر فالجوائز الربانية أكبر من أن تحصر البركة في الرزق، القوة في البدن، النور في الوجه، السعة في الصدر محبة العباد والرحمة من رب العالمين والتوفيق في كل الأعمال يا من تريد هذه الجوائز الفورية بالإضافة إلى الجوائز العظمى في الآخرة تقدم بادر ينطلق من مبدأ أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخه الوجه محل كرامة الإنسان والبعض فقدوا وجوههم لقلة حيائهم ولكن هناك من لم يفقد وجهه لهؤلاء نقول لهم حياة حياة من بين الأمراض المجتمعية التي بدأت تظهر رغم الزيارات رغم أمواج البشر التي تتزاور في كل وقت وحين وفي السهرات الرمضانية وخروجها إلى الشوارع إلا أنه هناك تقطع هناك قطع للأرحام انتشرت بيننا انتشرت على مستوى الأفراد ومجتمعات الأسباب الانشغال بالدنيا والذات الاعراض انعدام المودة تفكك المجتمع النتائج مجتمع من الغرباء يعالج رمضان هذا المرض عن طريق تدريبه الإنسان على صلة الرحم طرح المفاهيم الصحيحة وترسخها في الأدهان فواصل الرحم ليس هو الذي يتزاور مع من يبادله الزيارات والمحبة والمودة وإنما هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها أملًا في أن يصله الله هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها أملًا في أن يصله الله هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها أملًا في أن يصله الله تخيل تخيل أن أفراد مجتمع يحرصون على المودة والتعاون والتراحم وقضاء الحوائج لبعضهم البعض في هذه الحالة يتحول مجتمعنا إلى جنة. ارضيه ولا يضاقت بي الغرجه فخذ بيدي ما لي سواك لك اشفي الضري يا سندي حسبي وقوف بباب الذل منكسرا الخد في الاعتاب لم احد امرغ الخد في الاعتاب لم احد همسات الصائم همسات الصائم تقول أول ما تعلمناه من مدرسة الصيام أننا نمتلك قدرة هائلة فبعضنا تحمل مشاقه الصيام سنوات وسنوات وبعضنا ختم عشرات الختمات وبعضنا لم ينم إلا ساعات بسيطة من أجل ان لا تفوته لدة التهجد والقيام بل فينا من لم تفوته تكبرة الإحرام هم, هم عالية وطاقة هائلة ألا يدل ذلك كله على أن المسلم لديه قدرات هائلة وهم عالية وعزيمة راسخة أصلب من الجبال الرواسي وأعلى من القمم الشاهقة ولذلك باها الله باها الله الملائكة باها الله به الملائكة وينظر إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم الملائكة هل تعود من جديد ولكن السؤال بعدما تعرف, المسلم بعدما تعرف المسلم على قدراته هل يعود المسلم من جديد لما كان عليه قبل رمضان هل يقول الآن متى ينتهي رمضان ومتى يأتي العيد لا المسلم اليوم يمتلك الهمه العاليه هذه الهمة التي توصله إلى النجاح في الحياة فيحدد هدفه في هذه الحياة ويستثمر كل دقيقة من وقته وشعاره دائما الوقت هو الحياة يحدد بدقة مستفاده من شهر رمضان على مستواه الشخصي لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد يبدأ بخطوة فسيجد الله تعالى أن يؤيده بخطوات أخرى لا يصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامه إلا تقي مشكلة صغيرة ما دامت أنها ليست في جنب الله أي مشكلة يتصل أو أي مشكلة في حياته يعتبرها صغيرة لا يكبرها وتشحن طاقته بالدعاء والاستغفار في هذا الشهر حتى يستطيع أن يواجه الحياة ويتعلم وينجح بامتياز من مدرسة الصيام وإلى الرسائل القصيرة. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.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 من يحب ويبغض ولا يعطي الآخرة إلا من يحب اجعل مالك وما تملك لخدمة دينك ولا تجعل دينك خادما لمالك كن ورعا في دين الله سبحانه وعمل بالاحتياط ما وجدت إلى ذلك سبيلا احذر أن تكون من الذين يأكلون الدنيا بالدين أي أن تفعل أو تقول شيئا عن الدين لتحصل على شيئا من الدنيا تتبوءه والعياذ بالله لا تكن لا يكن عذرك وعزك بالدينار والدولار بل بالله سبحانه وتعالى والمؤمنون كن غيورا لله تعالى وفي الدين واذا انتهكت المحارم لا سمح الله واذا اعتدي على المسلمين واذا عصي الله في ارضه فلا تكن غيورا لعصبيتك وتبعا لهواك فليكن ذلك لدينك حولك قوم من أهل الجاه والمسؤولية لو لم أطعتهم عصيت الله حولك قوم من أهل الجاه والمسؤولية من لو أطعتهم عصيت الله ولو عصيتهم أطعت الله فإن اتقيت الله عز وجل عصمك من فلان ولن يعصمك من فلان من الله إن لم تتقي هذه رسائل حول الاخلاص أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء الرسالة الثانية حول السلوك الفردي ليكن لك كل يوم سجدة سجدة طويلة أو أكثر تناجي فيها الله انتهز الفرصة في هذا الشهر اسجد. أشعر بقيمة السجدة حاول أن تستقبل القبل عند نومك بأن تنام على جنبك الأيمن ووجهك إلى القبلة الشريفة إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول لي كلك سمت الصالحين هيئة أهل الخير عظم الله جل شأنه إذا, تشرق إذا تشرفت بذكره كأن تقول عز وجل أو سبحانه وتعالى انتظر وقت الصلاة وترقبه فإذا دخل قم للصلاة تاركا كل عمل ولا تعرف بعدها أحد سمي بسم الله عند كل أمورك عند نومك وأكلك وشربك وفعلك اجعل في البيت مكانا مسجدا تصلي فيه اقرأ القرآن كل يوم فإذا آية فانظر إلى أين أنت منها وكن أنت المخاطب يا أيها الناس أشعر بذلك يا أيها الذين آمنوا اشعر أنك منهم احرص على أن يكون بينك وبين الله تعالى عملا لا يعلمه لا يعلم به إلا هو سبحانه واكتفي به شاهدا هنيئا لمن دخل إلى أهله فإن قدم إليه طعام أكل وإلا سكت ولا يسأل شيئا ولا يطلب شيئا أكثر من لا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع وعمارهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله عليك بكترة السجود كل يوم بسبب وبدونه خاصة في هذا الشهر انتهز التلاتين يوما تحرى دوما أفعال وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن من الذين يحيون السنه ويميتون البدعة إذا قمت, إذا قمت من نومك فادع الله بالأدعية المأثورة واستعملها حتى ولو على هاتفك الجوال واستمع إليها ألزم نفسك بهذه الأدعية لأنها خير معين وهذه كانت رسالة رسالة رسالة ثانية في السلوك الفردي للمسلم الصائم من <تصفيق> فرحة رمضان صائمون احتسابا إن من طبيعة الإنسان أن يفرح بفضل الله تعالى وبنعمه ولكن مع ذلك تختلف فرحة الناس فمنهم يفرحون لأمور دنيوية بحتة ومنهم من يفرحون فرح المؤمنين المتقين الطائعين وهذا هو الذي يجب أن يتمثله المسلم الصائم خاصة في شهر رمضان وعلى المسلم أن يكون صومه وجميع عمله ايمانا واحتسابا للأجر والثواب عند المولى عز وجل إذن نفرح نفرح برمضان ونصومه صوما يجعلنا من العتقاء فيه بإذن الله وإلى رحانيات الصائمين عيني عيني عيناي استاحت رمضان رؤيا رؤياك كما انتسل وعينا اسمعها انصت لها بمشاعر صادقه لانها لا فيها فيها الاخلاص الذي يؤنس الصائم الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيام روحانيتنا في هذا العدد بعنوان ياك الذنوب، فإنها مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات أعلم أن من من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وحط من سيئاتك وجعلك مشهوراً وهذه نعمة لا تعش في المثاليات بل عش واقعك فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه فكن عادلا عش حياة البساطة ياك والرفاهية والإصراف والبدخ فكلما ترفه الجسم تعقدت الروح انظر إلى من هو دونك في الجسم الصورة والمال والبيت والوظيفة والذرية لتعلم أنك فوق ألوف الناس زور المستشفى لتعرف نعمة العافية والسجن لتعرف نعمة الحرية ومستشفى الأمراض العقلية لتعرف معنى العقل لأنك في نعم لا تدري بها لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح فإياك والوقوع في أعراض الناس وذكر عتراتهم وطلب زلاتهم إطلاق النظر إلى الحرام يوريته ومن وغموما وجراحا في القلب والسعيد من غض بصره وخاف ربه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أخي الصائم أختي الصائمة إياك يا نو تمهلي رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وشفائها وسعادتها وفلاحها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونحن هذه الايام نتفيا في ظلال الجنان ونتقرب بانواع الطاعات للرحمن فهنيئا لكم يا أصحاب القلوب البيضاء هنيئا لكم يوم اشرق فيها نور الإيمان وازهر فيها مصباحه صلاه وقيام واطعام للطعام وتذكير باطيب الكلام تدبر وترتيل وعزيز وخنين وصور مضيئة تشرح صدور المؤمنين ومناظر خلابة تسر الناظرين فمن منا لا يفرح وهو يرى تلك الجموع الراكعة الساجدة هل فكرت في يوم أن تكون في القمة إذا كانت لديك الهمة للوصول إلى القمة فتعال تعال نقرأ هذه السطور التي كتبها مجموعة من مختصين في الدر... الشؤون الإسلامية وفي التفاسير القمة تعني محاسن الأخلاق والقيام بالعبادة على الوجه المطلوب واستغلال الوقت بما يعود على المرء بالنفع في الدنيا والآخرة التخطيط السليم لحياتك وقبل مماتك القمة معنى مرادف لكل ما من شأنه أن يسعى بك للوصول إلى مصاف المتميزين في دنياك وآخرتك ليجعلك تتربع على القمة وتعتلي على عرشها فكل ما يلزمك هو الثقة بالله وحسن التوكل عليه والعزمة والإصرار القوة الإجتهاد وعدم اليأس لتكون بذلك ممن طموحاتهم عالية أفكارهم سامية إبداعاتهم ملموسه وهؤلاء هم أهل القمة آهن آه، آه، آه، آه، آه، كم من قلب خراب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 وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى, بلى قد جاءتك كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله, الذين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نسال الله الكريم من فضله فاعلنها اخي توبه صائم اعلنها اخي توبه صائم اسبلها دمعه قائم اخي الصائم اختصائما حتى نكون من اهل القمة حتى تكون من اهل القمة لا تتكلم اي كلام والسلام لا تلبس اي لباس والسلام لا تأكل اي طعام والسلام لا تدرس اي دراسة والسلام لا تتوظف اي وظيفة والسلام لا تصاحب اي صاحب هكذا لا تحب اي حب لا تتزوج او تتزوج اي زوج او اي زوجة الاهم والاهم في العبادة طالما خصصت وقت للصلاة اجعله خالصا لله بكل جوارحك وقلبك إن ارتضيت أن تحيا في الزحام بين زحام العاديين ستحيا وتموت عاديا بلا أثر وإن اخترت القمة فستكون بالتأكيد من أهلها ليس فقط من أهل قمة الدنيا بل ستشملك قمة الآخرة بسمو روحك واخلاقك فأنت من تحدد فحدد إما القاع أو القمة رمضان قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها في رمضان خلوات في رمضان دعوات في رمضان جمعات في رمضان آيات بينات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنساء وبينات من الهدى والفرطان يا نعيم الفائزين في شهر رمضان حيث تتنزل الرحمات وتسلسل الشياطين ويا خسارة المحرومين قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أول خطوات القمة بالنسبة لك أيها الصائم حددها أنت أنت من يحددها إذا أردت الوصول للقمه والخروج من القاع الخروج من التخلف الخروج من أننا ننتظر شيء يأتينا لكل من أحبطك لكل من خدلك لكل من جرحك لكل من خانك لكل من أنكر, أنكر عنك أعمالك أو ظلمك أو قسأ أجعل له عملية إنهاء عملية مسح مسح من حياتك من ذاكرتك امسح المعصية امسح الجهل بعلوم الدين وابدأ تعلم من اليوم خذ العلم من مصادره تعلم علوم الدين وعلوم الدنيا واجعل كلمة مسح او دلت للجهل بعلوم الدين والدنيا امسح من قاموس حياتك الغباء يمسح الجبن يمسح الضعف يمسح, يمسح كل وقت يمضي سداء في غير طاعة أو علم أو مساعدة الغير يمسح كل هذه الأشياء وادعوا الله في هذا الشهر الكريم وقل اللهم اجعلني اللهم اجعلني من أهل القمة طبعا كل فرد منا يتأمل يأمل أن يلغى أو يلغي كل ما يعيقه عن الوصول للقمة فاستعمل من اليوم عملية المسح والإلغاء للأشياء التي تقف حجر عثرة في وصولك إلى قمة في وصولك إلى إرضاء المولى عز وجل نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وإلى حكم وعبر الصائمين. اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدي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 حكم وعبر الصائمين رسالة رسالة من ميت رسالة من ميت نسمحها بقلوب رسالة كنت معكم كنت معكم رمضان الفائت هل تذكرونني أم سرعان ما ينسى الأحياء امواتهم هل تذكرون يوم كنت معكم في رمضان الفائت؟ كنت بين صفوف المصلين راكعا ساجدا وفي صلاة الترويح قائما خاشعا ومع المصلين ومع الصائمين الداكرين والمنفقين لم أكن أعرف أنه آخر رمضان أصوم في عمري ولم أدرك أنه آخر رمضان في حياتي أشهده معكم ولو كنت أعرف ذلك لزدت من خيرات هذا الشهر وبركاته وفضله ولزدت في الطاعات والقربات والصدقات واعمال البر لو كنت أعلم أنه آخر رمضان في عمري لوجدتموني لو حريصا كل الحرص ألا تفوتني صلاة الجماعة في المسجد ولا التراويح ولا قرأت القرآن وختمته أكثر مما كان في رمضان الماضي لوجدتموني لو حريصا على الطاعات بعيدا عن المعاصي والمنكرات ولكن ولكن ولا تحين من ندم لعلكم تذكرونني حين كنت أصافحكم في صلاة العيد فلو علمت أنه آخر يوم يوم لك ماذا سوف تقول وماذا سوف تعمل لعلك تسألني بعد هذا المشوار كيف أتوب فأقول أيها الصائم لا يكفي الحماس في التوبة وليست التوبة مجرد هم ورغبة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 وبالغفلة والتقصير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكما يقال معرفة بداية الدواء الرسالة ما زلنا معها رسالة من ميت لعلكم تذكرونني فاذكروني يا أحبابي في دعائكم فأنا في حاجة لدعائكم وادعولي بالرحمة والمغفرة ولجميع موت المسلمين فقد فارقناكم من دار عمل ولا حساب إلى دار حساب ولا عمل واغتنموا الدقائق والثواني في آجالكم فإنها غالية لا يدرك قيمتها إلا من فقدها وتزودوا للآخرة فإن خير الزاد التقوى واعتبروا بمن مضى وأن الموت الذي تخطاكم سوف يتخطى غيركم إليكم وأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم مر لمقركم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تخيلوا احبتي في الله أن هذا هو آخر رمضان في أعماركم وليحفزكم هذا الشعور على فعل كل ما يحبه الله ويرضاه في رمضان والاستمرار والثبات على ذلك بعد رمضان ولا يكن حالكم كما وصف الله تعالى حالهم بعد الممات قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت اللهم احسن خواتمنا يا رب العالم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 من حكم وعبر الصائمين نبدأ بسرد هذه القصة كان هنالك ولد صغير يدربه والده على مهارة التصويب فوضع الأب تفاحه على غصن الشجرة وقال له قبل أن تصوب يا بني قل لماذا ترى فقال الولد أرى يا أبي شجرة وعليها تفاح وطائر صغير يقف عليها فقال الأب لا تصوب الآن يا بني ولنأتي غدا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 وتمسك بلحظة وتفطر بلحظة وتنوي القيامة والإحسان وترك الفحش والآثام قوة التركيز على الهدف نواصل بسرد القصة في نفس اليوم في نفس التوقيت من اليوم التالي جاء الأب ومعه ابنه وقال له صوب يا بني ولكن قبل التصويب قل لي ماذا ترى قال الولد أرى شجرة وعليها تفاحة فقال له الأب هيا بنا لنذهب يا بني لنتدرب لغداً وفي اليوم التالي جاء الأب معه ومعه الابن فقال له قبل أن تصوب قل لي ماذا ترى فقال الولد أرى تفاحة فقال له الأب الآن صوب الآن صوب لماذا يا ترى مرحلة التشافي قد تطول قد تكون من ستة أشهر إلى سنة كاملة فلا تتعجل وهي مرحلة وقاية ومحافظة على التوبة وهنا يكثر التراجع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 يكثر جلد الذات كما يقال الإثقال على النفس وأوصيك هنا بتشجيع نفسك خاصة في هذه المرحلة شجع نفسك تذكر إيجابياتك بكثرة خاصة في هذه المرحلة اعلم أن العزيمة والإصرار هما سر النجاح قوة التركيز على الهدف الأب عندما سأل الابن في المر اليوم الأول قال الأب ابن أرى شجر زائد تفاحة زائد طائر صغير لم يكن واضحا الهدف لم يكن واضحا كان المجال الرؤية واسع ثلاثة أشياء داخله في اليوم الثاني ضاق قليلا رأى الطفل الشجرة ورأى التفاحة ولكن ما زال المجال واسعا والتركيز ناقص في اليوم الثالث رأى الطفل ركز الطفل فقط على الهدف وهو التفاحة فمن هنا الذي يعرف هدفه ويراه جيدا يعرف على أي شيء يصوب ويعرف الطريق جيدا للأصول في هذا الشهر الكريم حدد أهدافك تريد التوبة تريد توبة من ذنب ما تو... توبة من عدم الصلاة في وقتها التوبة من تأجيل أشياء التوبة من عدم بر الوالدين التوبة من كذا فحدد هدفا ولا تجعل مجال الرؤية واسعا النجاح والقضاء على المشكلة او المعصية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 كثرة ذكر الله وقراءة القرآن واخيرا املأ قلبك بحب الله بصدق حكم وعبر لنا نحن نحن الصائمين قوة التركيز على الهدف نتعلمها في هذا الشهر الكريم إن كل ما نحتاج إليه لتحقيق الهدف هو قليل من التركيز وتضييق ساحة الرؤية فعندما تركز على أشياء كثيرة فإنك لست مركزاً إن لأن ما تركز عليه يجب أن لا ترى غيره فتعيش هدفك وتحصه وتلمسه تقوم عليه وتنام عليه لا يفارقك ولا ترى غيره وتشعر بأهميته وتعمل له ويحفزك أيضا لبدل المزيد من العمل حتى تحققه هذا واضح في الجانب المادي إذا كان تركزك حول الشراء سيارة معينة ماركه معينة من من مكان معين سوف تركز على هذه الأشياء ولا تنظر إلى غيرها فكذلك في العبادات وفي خاصة المعاصي والشبهات والهموم التي تملأ حياتنا نركز عليها واحدة واحدة حتى نتمكن من القضاء عليها أخواني الصائمين اخواتي الصائمات نحن في نهاية هذا العدد وفي نهاية الثلث الثاني نهاية الثلث الثاني من شهر الصيام ها هو رمضان هلال خير ورشد هلال خير ورشد نسعى أن نكون أن نقتنم أيامه ولا يليه. فلعله هذا هو رمضاننا الأخير ها هو رمضان يجب أن نتذكر نعمة الله علينا بالأمن والأمان ورغد العيش والمعافات ونسرع نسرع لجني الحسنات إنه موسم الخيرات إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء لا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 من اعداد وتقديم الاستاذة فاضلة ناصر لا إله إلا الله لا اله الا الله, لا إله إلا الله